ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من فَإِنَّكَ يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم لَوْ مُدَبِّرِينَ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْأُمِّي فهم مسلمون إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف كوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جار من بعد ضعف قوة ثم جار من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء عليم القدير وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه ويوم تقوم الساعه يقسم ما لبثوا كذلك كانوا يفكون كذلك كانوا يكتبون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم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 ولا قادر ضرب لنا في هذا القران من كل مثل ولا قادر ضرب لنا في هذا القران لا يقولن الذين كفروا إن انتم الا مبطل ان انتم الا مخبطون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اصبر ان وعد الله حق اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفن بك الذين لا يوقنون ولا يستخفن الذين لا